لَ مُ كُ السماواتِ والالأَررض يُحِي وَوميتُ وَوهو على ك شيء قدير هو الأوول والآثِر والظاهِر والباطلُ وَوهو بكل شيء علييم.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 وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُنْزِلُ اللَّيْلَ فَيَنشُرُ النَّهَارَ وَيُنْزِلُ النَّهَارَ فَيَجْعَلُهُ لَيْلًا وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ يَوْمَ تَعْلَمُ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى الَّذِينَ آتَوهُ الْحُسْنَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ تجري من تحتها الأنهار خامدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات لله من نوركم قيل رجعوا وراءكم فالتمسونوا ينادونهم ألم لكم معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حساجا وكم بالله الغر فاليوم لا يؤخذ منكم في دينه ولا من الذين كفروا ماؤكم النار هي منامكم وبئس المصير شَأْقُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَنْ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ اعْلَمُوا تِهَا قَد بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِال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 تُزَيَّنُ الدُّنْيَا لَعِبًا وَلَهْوًا وَزِينَةً وَتَفَاقُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حطاما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 والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها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 ومن يثول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصر وَأَنذَلنَ الحَدييدَ فِيهِ بَأْسُ شَديدُ وَمَنَا فعون النَّ وَلعَلَمَ اللهَّهُ مَي يصُرهُ وَرسُ لَهُ بِاللائب إِ اللهَّهَ قَو النزز وَلَقدَدَ سَلننُ حَووإِبَهِي ذُرِّيَّتُهُم مِّن نَّبُوَّةٍ وَالْكِتَابِ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرَسُولِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ وجعلنا فِي قلوب الذين استبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا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 وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله رفور رحيم لألا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله لَبِ يَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِمْ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ